This is والذين هم بالزكاة فاعيون والذين هم لقموجهم خافضون does know ¡Hola! وقد خلقنا الإنسان من تلالة <تصفيق> <تصفيق> فاجعلنا نطبتا في طراء النسيين ثم خلقنا وَقَطَعَ لَقَطًا فَكُنْ لَنَا لَقَطَمُ وَتَطْلَقُ لَنَا خلقا آخر فتبارك الله أعزم خالصين تبارك تبارك تبارك بعد ذلك لم يذُن ذمئنكم يوم القيامة تباطؤ. قَدْ